بسم الله الرحمن الرحيم هذه انتادات تعريف على خصميني الطفل هو ما كان من جنس من هو. هيك الأنواع المستصنات اسستين متسلة الجنس المستصنات هو كبير مثلا عن القوم زيد هذا الجنس هو. منقطع وهو ما لا يقول المستثنى من الجنس منه جنس المستثنى منه بل عكسه او مستثنكه لجنس المستثنى منه او جاء ليقول الا حماره مردم هذه القومه هذه بيغله حمار لك لن الاحمار لجنس القوميه البته لراه كبفلسفه ذكريه كيسسنه وخداع فلسفي أغلب الشرطان هنا إيجادة يجب عليك المسالك جاءني أخوه إلا حما رنجز وليس من نقطة هذية أمسك استثناء من قطع وخي عرب بكارية وقال لبر قصد مبالغة بكارية أعمل جميلة لحرش الجيبانك لو فردك خريك خبر بابته كم مردم وخيك تنصر رياحات البلاي أمدشي یعنی حتیکیان و حتیلم همه تقریبا فراموش مالی کردند که چه سی آنهاش کسوا فقط یه راهگیری نداشتیم مثلا برای کسی حضور مهمان فرهادو زیمالی کرد ازاین فراموش ما قانون فامیلوشی گشته شدیم و ما میاید ازاین قانون فامیلویم گشته آنها توی بیشتر مثلا فرقهای داریم بیشتر فرقهایی یعنی گشته آنها توی هر فرقه دوباره نهور دوم اینطور ولی ای مکان مبادغه از استرایمن إيه تديها الصلاة كأي حمارك أي شركك أو مقام المبارزك لك هل المستثنى هو كمان نية؟ إيه سألح سكين لإعراب المستثنى زين المستثنى شنو تركيبه كتير؟ إعراب المستثنى على أنواعه أيش نوع أنواعه ليكيس؟ ير النصف المستثنى النصف ما إن هز ويكون في أربع مواضيع لشوارجها نصزا نصوا ير المستثنى المبطل الموجب العام مستثنائك او متصل بي دعاً موجب مجبب مجبب يعني جملة مصببة يعني لكلامك نفي ونفي وإستفامنا بي أمس يعني من فيها تحام بي يعني بي؟ ما قبل استثنائك عامو بي استثنائك عام ما سألان أمي سالة ما جاء القوم إلا صعيداً أولاً عن ثم السعيدة للجنس قو مجاز درس جملة كمان هذه هي هذه الاستثناء مدو ومش التهمة إلا سعيد اللهو جاء الخوض معه كله أو بدون تهم استثناء يمكن شو سرتوا متسلّي يجري تعريف هي شو كانت بأن لا يكون في الكلام نفي ولا نهي ولا استفهام تعريف التاميش عواقع يجي ويكون المستثنى الهو مذكورا مستثنامي هو كمان مذكور به جاء القوم وقومك مذكورا جاء نوع الاستثنامي عن ناس كيف يكون الاستثنائي مفرّغ كي يدر لنا مستثنامي الهو ذكرناك ليه دا نتيجة ثامنية يسكوا قومك اللعوها برجاء جمعنا نقصة ثامنية أميحنا على منصوبات دو المستثنى المنقضع مستثنين ملقطع هامجا من سوبيتر وكراعيت المصافرين إلا أمتعتهم شان كبه المصافرين كان مسافر كان باجل بارو منك النبي لك هلا دليل نبيت بأمتع لجلس المصافرين رأيت فعل فاعل مصافرين مفعولة إلا أداة استثناز أمتعتا أنت مستثنين من ملقطعوا منسوبه هم وضاقوا إليهم محل القران جاء لما علموا مني فلمن هز كي تدخل بوفل سبب بلاغيه وكودهم خلف مبالغات مثلا نطلع لبحث جحانميه لا فنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ناتجا هيج فين هيج نوشيدنيك. بنيك أعمل بيان لكاد كهل يكسر الجر مع الصوداخي، وفين كيما نعمين، وهل يكسرت هي وقتش، والشراب ونوشيدني موجودنيا، يكسره ترى إلا. مقر إنسان ما طلع كمستثنائك في جبهته أمانة لف، وشالك. أم حالي هنيده في فضل الا حميما نجر عوك واثك اوك فيك مغرصاقه ام ماده شركي ناش ثانيك كما الزخ مكان انت في الكنيا، وغصاقش مُشيدرين يا شرابنيا، دي المستثنى من قوامنيا، أما وقتنا أو السياح كبيانات يد، يبقى استثناء من قوامه المبالغ. يعني أقرب جرخت واقع أنه مُشيدني كموجود أو غصاق. ناو أو أو, أو جاء عم صارتك بيانا وفي بديعين في هذه الهاتف تم البدء ببلاغة في إجراء زمك كشبيه بمالح وفي خوافة من لا يذوقون فيها ضردا ولا شرابا يتبعون مزمونة حالتك وفي خوافة الا إلا إنسان ما أطلعك مدعي حالتي ينبوز لك أما أو إلا توفع إلاك دوبارة تأكيدة يا حميم غصة تاكيد أو مطلبة خلية تس. أما إذا سينمقتاع؟ إشتباه لبعض الاكتذال أو آيات سورة البقرة كأفهمي، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يا غني إسقمنا للملائكة يسجدون لآدم، فسجدوا إلا إبليس. بإذن ما المقتاع ذكرنا؟ لهذا اسمه المقتاع يعني إشتباه. دولة إبليس لجنس الجن. ولجنس الملائكة نيا، وللرائد جنس عالم تلمور النزراء، جنس مأمورين بسجدة، يعني الجنس بكرة نزر كملائكة هو، شهيداني هانت يا إبليس، أو جنس بس بسياقه أو كلان إلى بردنيه بعس مأمورين بسجدة، أو جنس كيانا شون كإبليس جزء مأمورين بسجدة وهو سالسونيتا وما منعك إن أمرتك، تمنع نعطيك خس سجدة نقي من يوم أمرن بتكر، فدي أنا جزء مأمورين بسجدة.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 المستثنى المتقدم على المستثنى منه واختبار المستثنى كأكتب المستثنى منه وصلا يجي ما جاءني إلا أخاك أحد أما الأنصى عواصل جملة ما جاءني أحد إلا أخاك لين رأك أحد فاعل الجائز كبكزت دعاء دعاءه أخاك المستثنى كبكزت برأخاك المستثنى منه به أشيء حقا من منصوب به شوار المستثنى بعداء وخلاع على الأكثر وبما خلا وما عدا وليس ولا يكونوا عدا وخلا هروال حروف الجر خمان اجر كلمي كبشون ينهاذة مزوره بفتح حروف الجر أجر كلمي كبشون ينها مقصوب هذا بيت مصسناء أما ينشأت وانت استسناب كان جزء ذلك استسناء أما بفين ما خلا وما عدا وليس ولا يكونوا كتب سورة الاستسناء ذكرت قبل حكم البشونيلا اللي ما كان زوله إنسان يجي كتبت طلاب الدراسة عدا خالدا تلا ما كان عند مزيو كان درسك يا نسي مش غير خالد نبي يا كتب الطلاب الدرس ما خلا خالد بيجي لخالد نبي تركيب الجمله اللي شق اواسيجي كتب في طلاب فاضيه ان الدرس مقوله عدا ذات استثناء خالد مستثنى كما سبا جاء لا خلال ما خلا خالدًا إيشا حتى يجيب أصوله جاء ما خلا خالدًا يا عدا خالدًا أو الجملة بسريع كمحلل من سو بحاله يعني وخذ إيش إن كتبت الطلاب الدرس عدا خالدًا يعني طلابك عند الدرس كان نصي لحالك بيجي لنا زيد لا يداو لو قاعدة كلية. أذاب ليس لا يقولوا ما خلا لتكنز استثناء كياء بسيكو محل المنصوب ويتحار بتنسيبه أما تشوار نوع لمنصوب نوع يتري هاته مستثناء كالجواز الرفع والاتباع جائزة هم أول شي بيجي جواز النففي والاتباع هذا جواز الرفع دونس هم منصوب هم بيجي نتابع لزي البدلية الأول رفعنية نفة جواز النففي يشي نصف هناجنس غيره إيش شوي كده جواز النطق جواز رفيع جواز النطق اتباع يعني كده بدل تابع بيه بخوي مفقود اتلاقني شرعته مفقود الاتباعه وذالك إذا كان المستثنى في كلام غير موجب مستثنى كما لكلامك غير موجب هذا يعني نفي يعني هي استفهامها والمستثنى منه مذكورا مستثنى منه مذكور كلامك تامة ور ما جاء أحد إلا سعيدا وإلا سعيد هل كده سأو الناس يجي اتباع ما جاء أحد إلا سعيدا تكيبه ما معنا فيه جاء فعل أحد فعلي إلا آدات استثناء سعيدا مستثنى وما صور نزل أما لسعيدا إذ سعيد بدل الأحد ما جاء أحد إلا سعيد سعيد هذا بدل أحد أحد كان مرفوعا شو فيجوز فيه النص على الاستثناء والاتباع على البدلية تبعية لمستثنى من هو كفkat وبيت بدل وقول. إذا لو خت ببدل دي عرتشنك إلا استثناء أشيء ما ينافي فيهش أشيء. يعني ما جاءش سعيد أشد جيه أحد وابدا ما جاء أحد أجر سعيد بدل ميلا أحد أشد جيه ما جاء سعيد. يا خم غاضر نعم. واختي إلا كمن لا ما ينافي فيهش لأ شيء. ما جاء أحد إلا سعيد. هذا هو السر. إذا إلا لاوا سعيد بن جئ أحد. يعني ما كيس بيجي جاء سعيد. ما جاء أحد جاء سعيد. أوه دون زيدر. أما دونه على مستثنى نوع سيوم بن هز الاعرابه حسب العوامل حسب العوامل أولا درسا حسب يعالي كذلك أشياء بحسب خارجيته أعم كلمات أجد حرف الجر بمليا وبو بحسب بخيرا لول بصلا يجيب بحسب فلانشد على حسب فلانشد ولي قدر هاتو هين بو درسا هاربسا أجد حرف الجر هذا سريع حسب جي. أجل هاتو هل بجرين بو حسب جي أو سللا يجي الإعرام حسب العوامل لا بجي بحسب العوامل بحسب العوامل يعني أما كام كمان كمال كموجودة مستثناء منه حسب الإعرام ما موجود إستثناء مفرّاق يعني إستثناء توفّر عهو مكان خارجة إجاد بور لراء عو عاملة كتأثيرك على سر مستثناء منه وكويس موجودة مستقيم تأثيرك هذا مستساقك بشهر إلا هذه المفهولية يا مغفوية كانت الفاعلية مفهولية كانت منصوبة هذا المفهولية يا أقل حافظ جاربه مجهولية كالي. وذلك إذا كان المستسلام مفرغا مستسلام مفرغ به بأن يكون بعد إلا في كلام غير موجب بنظرك هذا بشر إلا هاتود لكلامك غير موجب مستسلامه غير مذكور به ذكرناك نيابي وما جاءني إلا سعيدا ديريها ما اوا ما جاءني احدون الا سعيد احد المستثني هو ذكر ذاتي يا فزئه مفرغ اذا جاءت لك احد عليك هذا ان في يجب مفرغ لحقيقه سعيد سعيد بسعيدين كما شنو هل مستقيما مستقيم معمول جاءك هو انت اللي لازم دارك لا بيجي ما ما ينافيس جاءت فعلا دون رقائزية مفقولة أتواني بيجي فاعل لأحدون مخزوفة إلا أداة الاستثناء صعيد بدلا أما أكريوها بيجي أما درسترس درسترس بيجي ما ما ينافيس جاءت فعلا دون رقائزية مفقولة إلا أداة حصلة إذن لها هات بيان كفاعل محصور للسعيدة كتسمها هات كبولاي من درسترس هات صعيفة عن المجيئة جمدها صعيفة هي مستقيما أتواني ما شكي به أمن في يا بيجي ما رأيت إلا صعيدا إلا لا ويجي ما رأيت صعيدا سعيدا رأيت صعيدا ما مررت إلا بسعيد أولا عامل تأسير دائما وإن كان المستثنى بعض الغيرين وسوى وسواء وحاشا كان مججورا عند الجميع في غير وسوى وسواء وفي حاشا عند الأكثرين اذا كان هذا المستثناء بشان بعض الاداه تقول وك غير وك سواء وك سواء وك, وك عشاء اما بلاي جميع او جميع نحبيه لم لمس زميله غير سواء سواء اشير مجروسك لكلي حد من يريد جاء القوم غير زيد جاء القوم سواء زيد جاء القوم سواء سواء زيد مثلا سواء زيد جائزه حاشا بلاء أكثر من جرءة كي تجروح حرف بلا أقل كي توجا إذا منصوب فيه لو نوعي كلامان وزكذمان كذا عن القوم غير مجيدين سوى مجيدين حاشا مجيدين أمجدوا يسلك فيه تلها الاستثناء من ذي تؤيشه غير كأداة الاستثناء اسمه الا لا حرف ب ام غيره في الاعراب فيه آه يجي غيره يجي غيره يجي غيري خذ غير لما ولا إعراب لفظ غير قائداً على سكرة، يعرب غيره إعراب المستثنى بإلا مستثنى بإلا. شيء إعراب هذا؟ غير إعراب أو مستثنى به. تيجي جاء القوم إلا سعيدا سعيداً مستثنى بإلا. ماذا سعيدنا نقصد نقوله؟ إذا إلا لا ويكب غير. إعراب السعيدة كان منتقلة متغيرة. يجي جاء القوم غير جون مرشون غير الشيء مش مظافر إليه ليس صعيدين إذن جاء القوم غير صعيدين غيرك كمنصوب وضمنصوبة غير إعراب مستثناب إلا إجردير يعني يقول غير لاوين إلا دالين صعيداً بس ون يجي عراب إجردري إذا كإلا كلا أولو غير دانين غير الإعراب عندي ما جاء ما جاءني إلا صعيدون أصدق لراء سعيدون ما يقولون إلا روح إليك إلا بغير ما جاءني غيرو يتسعيدين هذا هميشة ترشبك جملكة قاعد فرع روشنا زين المستثناء ما يقولون إلا شيء عرابي يقولون إلا كلا هو غير رجعي اعراب أو مستثناء باب غير ما بعض غير غير مجرورة كيف المضاف في إليهيات فرع إذن جاءني القوم غير زايدين غير حمار أو غير مستسايم مجرم التصيل أم القطع، ما ما جاءني أحد غير صعيدين أو مفرغ ما رأيت غير صعيدين هل مفرغ ما مررت بغيري صعيدين أجاب ومفرغ كبهات السليان يعني إذن الإعراب غير إذن إجاء هو غير موضوع للصفة غير لأصل الأغرب العربية هو وضع تريال كبيرة ولقد يستعمل للاستثناء بعض وقت بعضات استثناء اساليه كما ان لفظ الا موضوعة للإستثناء وقد تستعمل للصفه فواكن لفظ الا دان على استثناء ولبعض الوقت بوصفته حج كما في قوله تعالى لو كان فيهما من الهه الا الله لفسدتا اذن الاثمان وزينا فرمان ضواجلي. و في ادرسه لك بالنسبه لله وهي ان للام اسمان زين تكثوا انه هناك جزء باثي كغير عليك المعلومات الرياضه جالر يعني اذا قرر بين الاسمان عليه قوانين مختلف مختلف وأجل فرياد رصي اللي متعدد بيأكلية فرد هوار لفرياد رصي كذب رعني كسيتر كأمش خيداسة فلان فرياد وسيتر أم أو كمكاء أم أو كمكاء تستخدم بيشدي لبين فاذا كعبو بدبيرين لبين خوا جالش نبالة نبيين شراب التبر هذات اللي لحال خوا هيز فرمان رواية التصور الفكري وهيز فرياد التصور الفكري ما دام أيدين عثمان وزين فاسد نبون تجنشون لازم متقنو عالي وغريكو بي كأنه بي كمترين شيئا يشبرزي فإذن يعني يكثر من رواحك بكاء يكثر يادرس عميدة دا ومردمة نفل من دون الله لا مع الله نيا ليش دي لشي محراج بالقواس جائسة لراوتينا عن إلا بنعني غيره يني لو كان فيهما آلهة غير الله إذا فسدتها لما تجائسة إلا لرا الشفتة بآلهة وغير إذن يني غير الله وهنو لا إلهي لما يشوها تفسيراً وليل يرى نفتح منذ حيث لديكم أداء مهات بزهما ويجد روح المعانيات وشامان تردي من عادوا في هذه اللزوانة مبررة ويجيئوا من نحوية القواس نفتح نقلقاتك مثل برلبي شهاته بزهما أما مثلك يرى وخير لو كان فيهما آلهتون هذا الجملة لو ش بشرة إمتناع يقدر دل... يعني أجر لأن ما نزينا آلها ببوايتن يعني إيه لو إمتناعا وتجين لو جاء زيد أجر زيد في يعني لا هاد كار بس الوقت لو كان فيه ما آلها بشرة إمتناع معناه كنوات دواقع اللي ليس فيه ما آلها عن هيكانية بس نكاد ما في دي جملة كبر من في اللون او عسكها برشونيا جائزه بدليش لالا اذا الله بدلوا الا استثناء هني ما يعني ان اللوكا يحتاج الا غير درس من دووقو. الدرس السابع عشر. درس حبهم. القسم التاسع هو كان و اخواتها نغمين قسمات لمنصوبات خبر افعال ناقصه و كان السعيدون منطلقا منطلقين زاهبا سعيد شو و حكمه كحكم خبر المبتدئي خبر افعال الاخصائي و سمو خبر المبتداء الا انه يجوز تقديمه على اسمها مع كونه معرفه جزء من ذلك الجائزه خبر كان خبر اسمتين على اسميه ولا ينمكن معرفه ايش به وكان القائمه سعيد ففرع وسكان سعيد القائمه ليه العنوان خبرك معرفه اسم الاجابه ا بخلاف خبر المبتدء بخلاف خبر المبتدء على المعرفه به نسوي نكتب في خبر مبتداكم القسم العاشر اسم ان ونوع اسم حروف مشابهة مرفوعة الورق إن زيدا جالس كزيدا اسمه منصوب. القسم الحادي عشر المنصوب بلا التي في الجنس اسم لعين في جنسه وهو المصند إليه بعد دهولها. دواء وكوار داخل بوس السريعة أو اسم مصنَد إليه خمر كيد مصليتر. وتليها نكرة مضافة بس لعين في جنسه اسم تلك يك نكرس دو إضافية كليك ولد غُلَامَ لام فِي في الدار كيف العلامه في جنسه إِسْمَكَ اسمك يوسف هنا يرسهم مضاف منسوب لرجل مضاف ليه في الدار خبريه او مشابها بها يشبه هذا مضاف ولد له 20 درهما في الكيزي ك20 درهما اجت التركيب لناك سكانية أي شيء شريك هم هملة مزافة هملة شريك ومزافة منسوبة وإن كان ما بعد لا نكرة مفردة يبنى على الفتح أجل نكرية مفرد ومفرد مقاولة مزافة يعني إذا أحد نكيه إذا ما بنيس الفتحة نحن رجل في الدار يلا إكراه في الدين يلا إله إلا الله أو أنا بشي مريش الفتحة وإن كان مفردا معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين لا كان مرفوعا يسأل هذا مفرده ولما عرفو يا نكريفو كفاص لكتو لبين او لبين لاكا إذا كان مرفعا لوث مرفعا تصدق مرفعي اسم لا حيدو بول لأنها تلغى عن العمل تقول لو اختايدا ببغى كريده على عمل يعني أجرها اسم لا مفاد معرفه يا نكريفو كفاص لكتو لبين اسمك ولاكا لوغاب مرفعي خير تقول لاقيته على الله تاب من الله ويجبوا حينئذ تكريروا له مع الاسم الآخري لم أخطأ وعجباً لأكلتك اسم لا تكرار كريده ويكت لا حميد في الدار ولا مجيد لا حميد قصة مفرد معرفة ذكرش بشأن لا هاته أبو لا يدومك تكرار كياسو وتوجي عينك أم لا لا يشبيه بالليسانية يقول لا يشبيه بالليسانية فان تختص بالنكرات درسة لا حميد معرفة فهذا أم لا نأخذ إليه شبيب ليس بي لأنه لا ينفيذ جنسة شنك مفرد المعرفة هاتك ملغاب وصول عمو والوقت ملغاب وصول عمو أشيء أو لا بيتمس باسمت ريشة بسونية يا لا فيها رجل ولا امرأة أولا بيهن لا كول بيهن رجل ولاك اسمك يا هرشنك ريشة فيها وصف عاصل أختي بوصف عاصل إذا دلتك فيك أما لاي شبيب ليسين في جنسة وحمرينك اليلة أو فاصلك كفز بين ذاك واسمكي وأوسائي لهم لدى حدو إن شاء الله تجارب وصوي نقول أنا لسولي يا سينا عصاق الشمس معرفة سبحان الله هاتك فويدل لها أو في جنسة شونك الشمس معرفة سبحان الله هاتك مرتوحي كدية عبارة الشمس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 يعني هالكامي كان بجرين خيانتين وقت في, في تبقى تدويروا نزبي تواقع سنيو تزيبهم إذا تكررت الله على سبيل العطف وجاء بعدها نكرة مفردة بلا فصل مثل لا حول ولا قوة إلا بالله ينتوز فيه خمسة أوجه الله تكاربون العطف يعني و لا حول ولا ولا قوة وبشين لا كان في بلا فصل فصل اشتكفته بين الله واسمه نكركة وبعام مثالة ثاني جسولة فالنوي جائزة فالتوزيحة من البرج من لا حول ولا قوة إلا بالله وحاول اسم المسبلة لما تفعل يعني تغييره أغلقوره حركة كذلك قوة يعني نهلوه توان عن تعبيره الذي لا أوجريه نفي حول ونفي قوة نفي أوركا القدره من هر نوع امكان التغيير وتحولك وحركتك للنقصان والخلل وقوه نفي هر نوع بفلات وقدرتك بتحفي ما تمام التجاوز للمقام البرزخ اللي بينشديني لا حول ولا قوة إلا بالله هيك حول وقوهك هو تغيير وتحول لنقصانه بلوكال وبوح حفظه بلس هورد المقام البرتر إذا كانت مجرد إستعادت لفاق يبصره الله الجهانبين الدنيا فرد لعينها مكلفة مكوشش مكلفة بأخذ السبب مكلفة بوتوام وجوده وحوضة أما هكذا لو أنا شاءت هولاد أذاني أخي شيء وحوضة تاني شيء لك لا نعوى أصلابك خريك حركتك جزء يقول لنا مشيته و أخي أخي تبارك تعالى إرادة لكاتو إستعادة لكاتو أو ل بل ذي قِيناكَ يمكن تحويله حوله يكون هيك قوي. إذا درينا فتحهما يعني هاد كان مدرية سرقة حلوة، وذويك لا حول ولا قوة إلا بالله. كل لا لا في جنسه حوله اسمية غير مزافة. شوفي إذا غنى خبر بهك الموجودون معزوفة يعني لا حول ولا موجودون. وحرف عطف لا قوة ديش هادو برا واصل. لا ينفي الجنسة قوة اسم غير ضير خبر خبرا اسم معزوفة موجودة موجودةنا يعني موجودون إلا أذات الاستسات بالله يشوف استازك الله. خلاص؟ أما ترتيبه دون رفعهما. رفع تاني أنا بتنوين. ضماعي جتاجي لا حول لا حولون لا حولون ولا قوة إلا بالله. لم إذر. لا مخطأ. ك... إذن لا كا هذا لا شبيه بليسا. لا كا من لا شبيه بليساس حول اسمكَي ومرفوعة كرديا خبره ك موجودا محوظفا يعني لا حول موجودا. دُبَع رواح حرف عفَّة لا لا شبيه بليساس أو تقوة دُبَع اسمكَي ومرفوعة موجودا كخبره محوظفا. عمدوا تركيب. تأكيب السيوان فتح الأول ونصف الثاني فتح أول يعني لا حوله نصب الثاني بيجي لا قوة وتنمنه لا حول تأكيب رشنة لا ينفي جنسه حولي يجي اسم قيمة بيجيس الفتح أما وار حرف أثفا أم لا يدوم أكاتا لا يزائده وتأكيدنا فيه وقته وغير المغضوب عليهم ولا الضالين أوي ولا الضالين ما جاء الزيد ولا عمرون او لا اوفر الله يزائده كبه تأكيدنا فيه كثير الجميل المنفياتي بشكل واو عطفة بو تأكيدنا فيه لماذا الجميل المنفياتي كا؟ بشكل واو خالتك لكالك الله يزائده بو تأكيدنا فيه قوة معتوفة محل حولك مجر حولك مبني لسر فتحة محل المنصوب لها دعام قوة هناك ايما يجين واو عطفك عطفك الوصد لنفذكي تابتاً على قوة. أتفق أنه يصبح محلقي كمنصوبة فتح الأول ورفع الثاني يجب أن يأتي لا حول ولا قوة يكون هناك جنسة وإسمكه ما بينها الفتحة لا يدوم لا